بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضا رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء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 من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موظونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 وطلحا ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرا لا مقطوع ته ولا ممنوع وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا حربا أترابا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 وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا مصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون قُلَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاءُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الطالون المكذبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الخبيم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا قد بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ أَلَا أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وننشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطابا فظلتم تفكهون إنا لمغربون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو لشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنزل نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإن رسموا لو تعلموا لعجيب إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من رب العالمين، أف بهذا الحديث أنتم مدهونون، وتجعلون رزقكم أنكم تكلبون، فلو لا إذا بلغت الحلقون.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 119. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة بعيد 111. وأما